قيام انت في ما كانوا في لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَّ وَجِهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَلَ كل له كَذَالِكَ قَالَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ Že